أربعين جبل وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين يعني سهر جرعة موسى عليه السلام ورسال توره وبستنجي دهر جديش هاودنا سير هذا عليه تورات في مني السلام ولكن لقد هو موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى يعني ما موسى عليه الصلاه والسلام بركه وكلابيهم باركته و توراته بركه بشتى او قرن او امتى تفاشي موسى عليه الصلاه والسلام ماهي لقبله من بعد ما اهلكنا القرون الاولى قرن بجنوي او جيلى وقتك جيد وبشتى مو مرن هنا منه اويت پیغمبر صلوات الله علیه و سلام گلت پیغمبر ایدوشین که صحابت پیغمبرینه او حتی همون خلاوم از بین اقر نکشیدواد چو اویت صحابه دیدین پشتی پیغمبر صلوات الله علیه و سلام و دین و صحابه‌ای دیدین پیغمبران دیگه راوی شوخته همون مریینو چوین ما قر نکدیش چو برنده ربا مست ما موسا بریک پشتی چند قرن زور چوین و یا و جاله کرن جاله ملوف چون و دین و حقیق و راستی نمایی چون که چی دو با قوم کیف جایی دو حقیق و راستی و هدایت دو نمای رب العالمین پیامبر را بفرید کرد هر چی دو با خلاص بوده پیامبره که دیده فرید کرد رب العالمه دیار کت و حقیق و راستی و هدایت نافختید هر ببیند بله ولی هند را رب العالمین بجیت بشتی جاله کرن چون موسی علی صلوات و سلام فرید بون فا للناس يعني هك كتاب راهو عاميني بوفرايكر يبو موسى عليه الصلاة والسلام كتمرات بصائر يعني اوتش ببال مروح بخرايكه حقيقيه وراسيه في يدينك ومري رونكه هك كتاب وحده فرايكر العثمانه هم هدايته قرونه هي بخلكياك اخرج بسخو قيدوري بي تو ديبشي بنار باين بحسيب توراقك و بحثی قرآنی کردی، بحثی انجیلی کردی، بحثی زبوری کردی، بحثی هموکتیبه کردی بعد خود این این خالق بعمر علیه مصلحت و السلام، هر سیفته و هموکتیبه کارونایی، ایدایت دهای حفیات دهای حقیق باطن دهای های جذاب کردن. بهلی بتوی باصای را، باصای علم بخوب تیبینی. اروکی ملو بک شبکاتاری دوید و چارونایی نبند، آباق بید، قلوب آل Just in case of Saq Daqimi, we especially we are also leading theans in the earth and in these careers but the bad girls at the same time the workers are stronger and the rules are more difficult to serve As something useful from with his pre-19odel I'll show you that we are able to pray like we gyuro 1968 because of the Cold siege or the wrong 바珠ensDB Don't argue the путь process The واروشه خرابش میده خلودی که ود خلی پارزی. اف کتابت خدا اینو نخواهیم همو. وصفات و وصایرالی ناصی. یعنی با کی حقیه دیارتن و حقیه دیارتن و رونالینه. و خودن مهیداتش ات دار. اف کتابانه هم ما مهیداتش دار. آوکسیحاسکدی مهیداتشی، محسکد ربعامی مهیدات بدته. یعنی دیکه در ضوارتی، دیکه در خلاتی، بین دسر حقیه حق و دیگا خود دی کچی دی گوک دی بابچی دی خود اینو نه خوره تا من هر وقت کی او وقت پیغمبر ر و بو هات کتاب بو هاتی بر قام و تحریف تن اما هیداد دته در بیس اما بش تی دی او کتابت بشه قران هاتی بش تی پیغمبر ور چوین علیه الصلاۃ والسلام مرین شتی مدته قوم و اطراب بس دبتو ده به ما او چی او چوختهش قوم و دس و دبی تو و هد ربع هنده کافی بیت داره و هنده کدی واکر بیت داده دیدنی خو اینجی ربع علی پیامبره کزیه برای کلی و پیامبر مسیح الله علیه و سلم پشتیهاتی و ربع علی قرآن برای کلی ربع علیی قرآن یبارستی کاسنشید اونجی چو پیامبره دی پشتی پیامبرینه مسیح الله علیه و سلم کاسنشید دزبادد کاسنشید تحریف دزباد تحریف تو کلمات ی راکت عنایت ی راکت كسل بهند نشيط، بهند الشيء اللي يشفي عن بالي دينار ربع عالمي بارسي هتا رجع قيمته. أما تعريفهاي القرآن لا تقدر تعريفه معنائية. هذا عرب بارزم، يجوت يبقى أسرة عالمين هم جواه جماعته كعلماء ديني سرحقيه ديار كان معناه درست آية القرآن. نقول هاي وني آية القرآن ج تعريف كده نبجد في آتة فافنادل بيكودين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 يا ايها القراني وشرع عليك يا انبيي صلى الله عليه وسلم الوع علماء يدرسون الوع علماء يدرسون القران والسنه والوع علماء هم امه امتي الشهادي بده تعرف عالم ايش ديني دا عالم الناس قران وع عالم الناس سنه دا دي دي وج امانه بهدنيا بيتولدتن انتم تامروا كيا يان تازا يده هاتين درجاته، اشتكيت في جمل تفسيره، كذبائه تدل ومعنىه، كذبائه تدل وشرحه على الحديث في الله عليه وسلم، اف و اف في ورحمةً من يعني هاي كملوا فيديو عمل كبايكر سبباً كراقب عامير راح ما يمر بلابد وهم دي سراقب عامير راح ما في مخلوق قدربته ملو قدربته كتيرين دخارة كتابة تين دخارة نحنا ربع عامير شيا مهيبيا عودي مدار ربع عامين وقت ربع عامير آدم كايري وده سيخو ما قاتينا هن جي ربع بربكم. وتما بأسر ربنا نيما وأس مستحق عبادتنا ومشجّرينا وأذبتننا نيما هما ما يقولون قالوا بلا شهيدنا هما يقولون بل يا ربي كعب بستو مستحق رب قدام شاهدين قاعب بستوا إلى حق عبادك بذب بتكه كسى مستحق عبادني أما رضع منا بهب يا بينه علينا بهب يا في عهده أو عهد مدار رب العالمين رب العالمين هم مو وقتك يشهد برايكنه برهام بدل برايكنه كتابة برايكنه برهندي أب رحم خودك كده المروه هم وهم دي سدفتشونا فاكي تيبانا وعمل بيكرنا فاكي تيبانا ونوكا بوما عمل بيكرنا ملوبي بس ملوبي في قرانية هذا بمرودي بمرودي إمداد رحمة، سبب عندك رحمة رحم في الدنيا هم دا ماف كتابة فريكري بهندش ده شلبة لعلهم يتذكرون يعني ده بيروابي تبع الحقيقة وعاصدية وده الحق ودين عليه والسلام بود مدنظر هست ریسولتی هاتا نه هم بحثي قصاموس موسى عليه و والسلام حداقل فرعوني عامی کرد که چکاتی و حتی پیدا بودی ربعامی مباحث کرد و چشتنی کار دایکویی چلید کرد پشتی مالا فیر دا وفرعوني مازن کرد تا چشتنی وی عمری وانیا همو مرویه کنیت هد عقلی کامل بیتو قوتهای کامل بیتو جسمی کامل بیتو. پشته این گربه امینی بحثی موسیب و مکان علی سلطه و سلام که امروزه که من یه چیز نفر باجر مصری داویک قبضی ظلمان ای کب نیسایی که دو چی دفاع دوید که دویب نیسایی و بکسکن وی قبضی ده که داشتند و پشته چیا ف مادیانه و رفی و و پشته وره آبی ملوی سالح آبی مادیان آبی دو کشان کشک آهو دایر مقابل هندی کو هشت بو شبانی بکد اکبک ده سالش آو خیره کو باشیک لاری بی و فش ده سالش و تمام کری نهاتی دا دو نججبر الطور بعض منی واحد موسی عليه صلوات و صلاب رایک رو کرد به همبلو اشتي بجفیر علی فش دی آب هم مو بمهاتینه دوتن آف مسای رده دو رابعه عالمین بیشتر پیامبری صلی الله علیه و سلم ایکل آب افشت توت بیجی و فوحی مب و تفریتی و تو بخال کید بیجی اون نشانه سرچ سر پیامبری آتیا تا قطب پیامبری. بوشونگی پیامبری صلی الله و سلم چنده کرد نه و نه وات و پیامبری صلی الله و سلم کتاب جیوفلا برین کی کسی نخاد و نه وات خاد نه و پیامبری صلی الله و سلم نتیجه نفوذش چه بود؟ جيه هذا بس والله ما هذا يلكيري وادتي ينوه وادتي. çünkü واه نافكته متوده عندك ما بو نافكته متوده تورات ونجيب عندك عليه والسلام ويا وادز بدهون. أنا مهندك إيش ما بو بقى وحقيقه وراس وراثي. سعيد بن جبير قتيء عليه الصلاة والسلام. هرش صار شفاني كرانيان ده صار كرنب بو, بو بي بي اینا وقتی آشن زنده بسیار عبدالله بن عباس کرد، اشتی بسیار کهی وقتی ده سال کرد، اینا وقتی عازب شد، وقتی عالم اینگوو بعدی عبدالله بن عباس وقتی عازب شد، و زانی نفتش داد. بهندی بسیار کت کرد، بسیار مسلمان کرد، دیار به بیتونیا کده وای عاشت پیامبر پیسال الله سعی موافقت کرد چه؟ گن کورانی و گن جیل. و رب العالمین هم قوی و نیا وقتی بعدی پیامبر وقتی علیه نصیحت و يقولي ما مسكتهما بين يديه. يقولي أزهاتهم حصلق وجبتهم. أو كتابت بيشي إنه كأول شيء تراسن الحق العالمين يتوتين. بيشي قوم في بيعنبراي وملاتي في هم كتاب وقت أولي هاتين أخواتنا ورزمنا ووحي بيا رب العالمين وبيعنبلا برايكن. الجرب العالمين ح من مشكوا بوتين سردی که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر نقدی اکتشالانی خوره نبودی، چون این از زانی میاد که از زانی. حتی افکتشت اولش تنبیجی، بلندیا فدیشت الله علیه و سلم اما کنت مجانبی لغربی. اشتیام محمد صلی الله علیه و سلم ختول بیرون تو نافی جد و نجیجانبی یعنی را خیرش آواج تیار طوره. اوج ربع می‌واید موسی علی صلاات و وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني وقت ما حس كريو حكم كري كما إنا خالب موسى عليه الصلاة والسلام وحي وما أو فرمونة موسى كريو عليه الصلاة والسلام وقوطا موسى يقولون اذهب إلى فرعون إنه طهر وقوطا هارا لا فرعون أبي چكري أبي وني زيد ربيو زيد العوية كيف حمو اشتاكي دعو وربع الميني ونيا فرمان موسى كيف توا أقمي الصلاة اللي بكري كيف ترامان ونجر كيف تبيرا ربع الميني بيتاما كيف قضينا إلى موسى الأمر أو فرمانا يتربع من كين عليه الصلاة والسلام خدير بيشتا بيعم بني فوتو الكيرين أبوي فوتو الويرين أبوي وقتما واحي بكبرا كري وموسى عليه الصلاة والسلام وبيعم بس عاصمنا وفوضا بيعمر بس عن الله عليه وسلم ونيا الشام ونيا والصحراء سيناء نبو كم جيبوا لي النوريجي قومي قومي ايه بيعمر بري بودي بقى اف بسيبوا بيعمر بري بودي بقى. çünkü اگر نافود ابو ده افش به سرها بيت. بشه ما اف بيعمر بس عن الله سني نافود بيت ونيا وهر جيه كيش ونيا كوچش تبتاري دان جره جله بس توي بت اجت بيعمر عليه مصمت وسام. min tera wa ke te guten ke te guten min tera nicho te bejni khotel bishat pean bisan allah san khotel berina ko na fadan na bu yut bijina bu hatta khalik chimiji jnum la pean bisan allah san ava ilki walati il ahli walati wi wi qami walati banin de pean bisan allah san vichteil bechi wa ma kunta min ash-shahidin futi hazirish na bu ayna tu bish ting هنات وিবাস كبستاجو دي وحي بو موسى ج بركلي تو يچيش نوبيدي و تونگ شاو نوبيدي هازا نوبيدي كيري ال نيك چايا توريه وقت رابعه مني وحي بو بيامبري بركلي صلو الله و موسى عليه صلوات و سلام چنكي افهادو كه خدت بيشت بيامبري صلو الله عليه وسلم ما بهكته كير بو نودابيت ساب دوو بيشني بو بو واشو هكرو اي سر بيامبري صلو الله عليه وسلم چونكي بيامبر جواز نما الله عزیز افکسای یا کیها قلی بی؟ در اهلی به آگلی بی. کو بیامبر حاضریش الله علیه و سلم. وحی بود حاضر نبود وحی وعده وحی بود موسی دادی علیه صلوات و سلام. در این دی ابدی نیست. محمد چیه؟ بیامبر خودی. در این دی چه شکته دنیا؟ این فکر اول الله عليه و سلام. واجشته بیامبر به هتی دزانی محمد صلی الله علیه و سلام چیه؟ بیامبر الا ايما بينينهمو تشيا همو كبره متوازن كنا اماميه وقناعات وجانبيه ولكن انشان قرونا طبعا بجي ما انشان يعني خلقنا قرونا يعني قال العمر يعني عمرك دريش مدتك دريش هم وذاك يزور بحج واحده اسمه عاد عليه الصلاه والسلام هذا وحده بيامبر صلى الله عليه وسلم امي على الجزيره العربيه شو ابو عمو بيبيامبر شو بيامبر بنادي بعده قام مش ولكن ان شاءنا قرونا يعني بقدر اقرن تشكن وتشون قرنا كيداهي ابيش دشيتو اي كيداهي فتطاول عليه العمر يعني عمرك يزور شو ومداك يزور شو شوف يا ربنا هاتنا هتم كيف يا محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت ثائيا في أهل يعني وما كنت مقيما في أهل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم نبوي خلكي قص موسى وقت موسى عليه والسلام دار وقتها با خلكي نبي وبشينغي بابي وا که موسى عليه الصلاه والسلام ده خاصلو برام ولا خو وبشينغي کيچك اخو ليمارترش تي بوته برا بو ما هشت سالا اويپ كه روان يوكه ها به همه قطناف اهل مدينه ده نه ويته چيکي تو ويتشيارو کي خوب چيزاني خوب تفصيلي هم ارم زاري بس ما بو توباركيه انا هم دليل سجه صبران بروت ياتا تتلو عليهما اياتنا يعني تو بايتنا بو كيفات ما يقول لك ولكن كنا مرسلين. بس امن يا محمد صلى الله عليه وسلم يرى بامين نرى ترى مرسلينه لا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون و هر دلیل سعنده که آوشتید تو بیچه همون لال خوده بتهادی. و ما کنت بیجان به طوری. و در الله و سلم. تو تو جبل طور نبود. اذن آدینا کنی وقت مغاز کردی که موسی علی صل او عقولی او رب العالمین بودی. اکی گفتی تو فرقه. و ما کنت بیجان به لغربی. او عقولی بعثی چنین کردی. ها؟ بس شيء طورنا كده. بعدها بس بس ما بموسى عليه والسلام. ما وناديناه من جانب الطور أربعمائة بجد ما جاز كلام موسى عليه السلام وما بجد أي رسالة ونيابة فضلك أربعمائة قال قال <سؤال> موسى عليه السلام بهد ولكن رحمة من لا محمد صلى الله عليه وسلم هم رحمة قوما ما أَتَاهُم من نذير من قبلك كَهُمْ قومي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عرب بونوا جزيرة عربي بونوا و پشتنگی همو امتا عردي بوا همو اهل عردي بوا همو پیغمبر الله عليه وسلم اولی بو که ناف که در حتیاناتا ناف عربا دا, دا. ناف جزيرة عربي دا پشتنگی رسولوی بو که اش بو عربي و بو بس لسبه که بو بو دست بکه بوی ابوی راه ها تر دست بکه بر هر ده هر آیات کا بحثیه هواللذی بعث فی الامیین رسولا وحترابا بحثی بجدا و علیه بر عنبالک ولی نه امیه داکاد بوده عربه امی امة امیه که فرا پیاد نانوسین بر هنده اولی دست بکه نه نبی عباد صلی الله علیه و آنها پشتیگی و دست بکه طبعاً ده في تنذر أمة القرى ومن حولها. يعني بتعودي ده كينذر كيكي أمة القرى. بعسى كده ماكين. وبشتيني ومن حولها. بشتيني جاي داس دنيا بخوشا الماكي هتو هتودي حكيره. الدنيا. هتود الدنيا همة. هتود الدنيا قدرت الله يعني yani ما هنا الله أو كسب بيجي الدنيا بس الله وحده وسلم ولا بس بعربة هو بين بعث في الميناء رسلان ونيعم بيشيجي ما بس وما أرسلناك إلا كافة الناس البشرة ما نديرها. نبغىش آيات القرآن لكن بس هاتين آياتك وآياتك في الدنيا. وكي إيمان كلمة أبو إيك إيك إيه آيات نبي تاني هما تعصبه قومي الله ليهي وهما ونيا حكا بخدا نجنب ونيا أبنا ده تيشي ونيا تشهدر ونجوب شكنا من الناس دين إسلامي لتنذر قوما ما أتاههم من نذير من قبلك قوما قبتر سينيا محمد صلى الله عليه وسلم ومدكي زور بهشي بيشي چه بنا چونه؟ چه بي عمبال بنا چونه؟ مدكي زور بهشي بي صلى الله عليه وسلم كيف يا عمبال؟ ونجونا ونجونا ونجونا نزيكي دو هزار صالة بيه هاش وقت إسماعيل عليه الصلاة والسلام هاش وقته يا صلى الله عليه وسلم هذا أغفنا جاكوية وأنوانية باس مدكي زول بيه لعلهم يتذكرون بل كي أهل عربي وقومتها محمد صلى الله عليه وسلم بخوا بروابتها وبزن رنبا وجاكا دي بنا بسار حقيقية وضلالتها والشركة وظلمة والتعداء وخرابية بيه صلى الله وسلم على خير الخلق محمد وعلى اله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سيدنا مولانا مرسل الرحمه